ما معنى الالتزام والامتناع قد ذكرت سابقا أنه بمعنى الانقياد الانقياد في الباطن الاستسلام لله ثم ما يلزم ذلك في الظاهر من عدم وجود ما ينقض هذا الانقياد فمعنى الالتزام هو نفسه معنى الانقياد الذي هو من شروط لا إله إلا الله والله أعلم يقول السائل من المغرب هل نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر في خطبة الجمعة وهل نؤمن إذا دعا الإمام نعم الجواب أن هذا هو الصحيح الذي ظهر لي وهذا الذي يعني نقله ونص عليه جماعة من أهل العلم أن الخطيب إذا كان يخطب وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصلي عليه وإذا دعا أن تؤمن والله أعلم لكن بدون رفع اليدين إلا في الاستسقاء يعني إلا في الدعاء بنزول المطر والغيث يقول السائل ما الفرق بين الاستحلال العملي والمعصية ولماذا لا نقول معصية هو معصية الاستحلال العملي للمعاصي والذنوب بمعنى هو المواقع للمعصية يعني الفعل يعني الزاني هذا عاصي ومعصيته الزنا لكن يجوز لنا أن نعبر وأن نقول قد استحل الزنا عمليا لا قلبيا فهذا التعبير عبر به الرسول عليه الصلاة والسلام والمعصية معبر عنها أيضا يعني ملفوظة في القرآن موجودة في القرآن وفي السنة لفظة المعصية لفظة الاستحلال موجودة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فما في إشكال في هذا ولا في ذاك لكن لابد أن يفهم الإنسان معنى الاستحلال العملي فالاستحلال العملي يعني مواقعة الذنب عمليا بالجوارح فهذا إذا كان زنا وخمر ونحو ذلك فإنه يكون معصية ولا يكون كفرا يقول السائل